بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق من شعور والبيت المحمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع يوم تمور السماء مورًا تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ مَدْعًا هذه, هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ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 شاكيهنا بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَعَدْتُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ فيها كأسا لا تغشى ولا تأسين ويطوف عليهم غلمان ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون في أهلنا مشفقين فمن الله علينا اذكِر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يضلون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تأمر احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان ان وصالق ام خلقوا من غير شيء ام هو الخالق ام خلق السماوات والارض بلا بل يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان نبي ام لهم البلاه ولكم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 عن الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقط ييقولوا سحاب مركوم فجرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحفون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولا فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ